أحانة <صفيق> المصطفى <جميل> رحة المصطفى رحة المصطفى وَحة المصطفى رحة المصطى رحة المصططى ربحة المصطفى انت العلاء في الوفا خلف الحسين التفا المجد والعليا المجد والعليا كان مصطفى انت العلاء في الوفا خلف الحسين التفا المجد والعليا شبق النبي وباحر الجود إن عبسات وفارس الفتح لما يبلغ الحلماء والمنتطي صهوات المجد من صغر والحرب تقذف من بركانها حمما ريحانة المصطفى حبوا الصحابة من كمثلهم يحفظون أرحام والذمما أرحام والذمما عند الوفا في الوفا خلف الحسين التفا المجد والعليا المجد والعليا راكع السجد البدري اعطيه لما وعى فضله فاروقنا قسم وما راه ابو بكر خلافته الا ان حننا مرهف وجدان وابتسم وطال دولته اجلال ومرحمه قرابه المصطفى اولى بنا رحما المصطفى المصطفى انت العلا في الوفا خلف الحسين التفا الما استوى العليا تلك مناقب اصحاب النبي فما للمسلمين حالوا الفهم الما مصاهرات وأنساب وتسمية ورحمة جل من سماه مرحمة تألظوا في رؤال أخلاق كوكبة وإن شد البأس كانوا للعدار جمال فاي كانت المصطفى انت العلى في الوفا خلف الحسين التمام